ما عاد يرضيني ابيك تجرب من الصفر ما عاد يرضيني وفى ولا يزعلني جفا متساوين في خاطري يظلم العرب ونصافها ولا تاقف الدنيا على شمع الهرام اللي طفى بعض الشموع انا تعمد كسرها وتلافها من اول لي خيت لي علم عن الناس اختفى واليوم هذه حياتي ما في احد ما شافها قعدت احسب وش ربحت وش خسرت وش صفى أود إحير روس أموالنا قبل الطمع مضعافها أجز تدوّل في الجلوب الباردة ليلة الدفع و ولق انتهازات النفوس و كذبها حت يا قرى بالعالم لو يوقف معك وقفة وفا أصبر و تدري وما ش دوافع وقفته واهدافها عدنت للوجه الجديد أبيك إدرب من الفاس حت يا قرب العالم من عندما يوقف معك وقفة وفا أصبر و ما ش دوافع وقفتها واهدافها عدنت للوجه الجديد اللي تريده يوصل وصفها أحبال وصلك شوف لك ناس هنا تمس أطرافها أنا على موعد مع واحد وكانها ما لفا ما عاد بيش من السنين اسمانها وعجافها لني عقوب ما رمش عيني صاحب النوم وغفا حلفت ما حده على أشياء من عرفها عافها العشق أمراض المحبة واستحالات الشفاء وأغلب علاقاتي مع العالم أشوفهم كافها للحين عن ذنك وسامعني إلى لساني هفا نفسيتي ما عادني بقدر على لطافها والموعد اللي كنت قبل شوي متحرك عسى راحوا دقايق موعده راحت وقد ما يخلفها